وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوا هُمْ رَهَقَاءٌ وَأَنَّهُمْ ظَنُوكَمَا ظَنَّتمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَامُ لِأَتْحَرَسَ شَدِيداً وَشُهُباً وَأَنَّ كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِالسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شِغَابَ الرَّصْدَ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَ الضَّالِّينَ ذَلِكَ كُنَّا نَتَرَا فِي قِبَلٍ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 ومن المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن واستقاموا على الطريقة لأسقيناه ماء غلقا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 من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا قل ان ادريء قريبهم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 وإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم قَدْ قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ كل شيء عددا